Allahs Allahs عليهم Allahs Allahs Allahs Allahs Allahs Allahs Allahs Allahs Allahs Allahs Allahs ثم من Allahs ثم Allahs Allahs وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ مَّسَالِكُ سَالِكُونَ وَهَٰذَا النَّحْرُ جَامِعَةٌ وَمِن كُلٍّ آتُونَ لَحْمًا قَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيًّا وَتَسْتَخْرِجُ تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْنِي لِأَجَلٍ مُسَمَّا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُمْ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ ستجابون لكم ويوم القيامة يقرون بشرككم ولا نبئك مثل خبير يا أيها الناس وأنتم الفقراء يا وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَزْرَةٌ وَزْرَةٌ أُخْرَى وَإِنَّمَا تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا وَإِنَّمَا تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا يحمل منهم شيء ولو كان ذهبًا إنما تُنذِرُ الذين يخشون ربهم إنما تُنذِرُ الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن اعتزل O Allah, Mässir, och vad som står i ögonen och ögonblicket och det som är mörkt och det som är ljus i يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيره ونذيرا وإن كذبوا كفّ قد كذب الذين من قبرهم جاءتهم رسولهم بالبينات وبالزهور وبالكتاب المُنير ثم أخذوا الذين كفروا فكيف كان نكيب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفة أنواعها ومن الجبال جذار بيض وحمراً مختلفة ألوانها أصابب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله Inna de som lyter till boken Allahs och gör salam och gör salam, så får de vad Allah ger dem och får de vad Allah ger dem, så är han allra bäst för Oh